Thank you. اسمر كحيل العين اسمر زي وما شاف عين اسمر كحيل العين اسمر شاف عين زيو شاف ولا سلم شاف زيه ماشافت عين عد ولا سلف فاق القمر بدري صحى الهوى بدري والقرب له ندري <تصفيق> قلبي له سلم ومن ناروح له فيه أصمر كحيل العين زي ما في عين عدى ولا سلم أصمر كحيل العين أصمر زي ما في عين زي ما حلو الأوام خمري حير هواه أمري حلو الأوام خمري حير هواه أمري وانت الجفاع أمري مشكي ولا تظلي ومننا روح في أصمر كحيل العين زي ما شاف عين عدى ولا سلم أصمر كحيل العين أصمر زي ما شاف عين زي ما شاف عين عدى ولا سلم من نظرة ويتنيا ما درت شيء به اني امن شو ابي اتالم ومننا روح لو في اسمر كحيله العين زي ما شاف الدعين عدى ولا سلم أصمر كحيل العين أصمر زي ما شاف الدعين زي ما شاف أصمر كحيل العين أصمر زي وما شافت عين زي وما شافت عين عدة ولا سل